وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَلِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَالَ جَمْعًا